لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَا الْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُ 118. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا 119. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وَمَا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا 115. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 116. خالدين فيها أبدا 117. لا يجدون وليا ولا نصيرا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 111. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما 112. بسم الله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 رحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بل لا ربي لا تاتي انكم عالم الغيب لا يعزه ان مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اسغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم موفرات ورزق كريم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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُذِلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلُّمَا مُزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن بِهِ جِنَّةً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 إِن شَاءَ نَخْسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْتَطِعَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَابِدٍ مُنِيبٍ